وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباة وجعل النهار لشورا وهو الذي أَرْسَلَ الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء يُحيي بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيهِ مِن مَّا خَلَقْنَا الْأَنْعَامَ وَأَنَاسِيَّكَ كَثِيرًا وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِيهِ بَيْنَهُمْ وَلَقَدْ صَرَفْنَاهُ بَيْنَهُمْ فَأَبَى أكثر الناس إلا كفورا وَشِقَّنَا لَبَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم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 تأمرنا الدكتور وعباد الرحمن الذين يمشون عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا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 ويضعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك فاولئك Long لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبأ ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوفين